وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَدِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ لا بِهِ به يستهزئون، فأهلكنا أشد منه عبطش ومضامثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، لا يقولون خلقهم العزيز العليم.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 قالوا إن بما أرسلت به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَصْرُنَا قَالُوا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَن أنكم في العذاب مشتركون، أفأنت تسمع الصمم أو تهدي العمية ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهب بِكَ ك فإننا منهم منتقمون.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 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَتَيْنِ يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقالَ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 ولمَّ ضُرِبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَالَةٌ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمٌ